في الحلقة الماضية أشرنا إلى جملة من السؤالات التي وقعت في أبواب المعاملات ونستكمل بإذ الله تعالى جملة من هذه الأسئلة في هذه الحلقة بإذ الله تعالى فمن ذلك مروه الشيخان من حديث سليمان ابن أبي مسلم وهو أحد التابعين قال سألت أبا المنهان وهو أحد التابعين أيضا عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فسألنا البراء ابن عازب رضي الله عنهما عن ذلك فقال البراء فعلت أنا وزيد بن أرقم هذا فسألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذه هي الفتوى النبوية قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه أو فذروه وهذا الحديث الذي وقع السؤال عنه له صلة بأبواب الربا والأصل في الأموال الربوية أنه لا يجوز فيها الأصل في الأموال الربوية لا يجوز فيها النسيئة مطلقا لكن عند التفاضل إنما يجوز ذلك إذا كان المال الربوي من جنس آخر غير من جنس آخر فمثلا لو أراد صاعا من تمر مع صاعين من تمر فإن هذا لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة وهي تأجيل الاستلام أما إذا اختلف الصنف فإنه لا بأس أن يقع التفاضل كما لو كان صاع من تمر بصاعين من شعير لكن بشرط أن يكون يدا بيد فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى هذه القضية وهي أن ما كان يدا بيد فإنه يؤخذ وأما ما كان نسيئة فإنه لا يجوز فإنه لا يجوز لأن الأصل في الأمال الربوية أن يقع فيها التقابل وقريب من هذا السؤال ما وقع في قصة بلال رضي الله تعالى عنه وحديثه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإن بلالا رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني وهذا نوع معروف من التمور وهو التمر البرني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبيعت منه صاعين بصاع لاحظوا صاعين من تمر برني بصاع من تمر آخر قال لنطعم أو لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أو أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ثم قال فبيع التمر ببيع آخرة ثم اشتره وفي لفظ بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا وهو نوع من التمر الجيد هذا الحديث أيضا يقع أو وقع السؤال عنه أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فسأل عن ذلك لأنه استراب في الأمر كما يظهر من واقع السؤال فسأله بلال رضي الله عنه عن هذا الفعل فأبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا عين الرباء وفي هذا الحديث من الفقه أن الشرع المطهر سد منافذ الربا وإن كانت في أمور يسيرة فماذا يعني أن يقع التفاضل بين صاعين مع صاع هو لا يكاد يعني يذكر شيئا أو ليس بشيء يعني إذا قارنته بملايين ومليارات من الريالات يتعاطاها الناس اليوم أو يتعاطاها بعض الناس اليوم على سبيل الربا نسأل الله العافية والسلامة والسبب في هذا أن الشرع أغلق هذا الباب حتى لا يتماد الإنسان فإن من اعتاد الربا بشيء يسير فإنه لا يكاد يقف عند حد بل يطمع لأن النفس متعلقة بحب المال وفيها شح عن الإنفاق وكذلك الذين يقرضون الناس يقع عندهم شيء من هذا فإذا اعتاد أخذ الربا على الشيء اليسير فإن نفسه سينكسر عندها الحاجز من هيبة هذه الجريمة العظيمة والذنب الكبير وهو الربا ثم يبدأ يرابي ويرابي ويرابي حتى يبدأ يأكل والعياذ بالله بصفقات ربوية ضخمة جدا وفروقات كبيرة بين رأس المال وبين الربح وهنا نلحظ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوه على سبيل التعجب وعلى سبيل الاستنكار كيف يقع ذلك ثم قال عين الربا وسبحان الله أين يقع هذا؟ الربا الذي يقع في صاع من صاعين مع أن بلال رضي الله عنه كان يجهل الحكم أين يقع هذا من أولئك الذين والعياذ بالله يعقدون الصفقات الربوية عمدا ويعخذون القروض الربوية عمدا من البنوك بملايين ومليارات الريالات ماذا يقال عن ذلك وفي هذا دليل على ما أشرت إليه آنفا من أن الشرع يقطع أو يغلق الباب تماما في هذه الأبواب حتى لا يتمادى الناس ويسترسلون في ذلك لطبيعة الماء لأن طبيعة الإنسان إذا بدأت تأتي إليه الأرباح طمع في ما هو أكثر وما هو أعظم منها وقد ورد في حديث وإن كان سنده من جهة وإن كان حقيقة من جهة السند لا يثبت عن صلى الله عليه وسلم وإنما ورد موقوفا على عبد الله بن مسعود أو غيره من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن درهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على بعض الصحابة وفيه أيضا كلام إنما رتّع أن أذكر هذا الحديث لأنبه على ضعفه ولكن ضعفه هذا لا يعني التهويل من شأن الربا وإنما نأخذ هذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال أوه عين الربا فإذا كان عين الربا في مال يسير وبين صاع وصاعين فإنه أشد وأنكى وأعظم حينما يكون في الصفقات كبرى كما أشرت إلى ذلك قبل قليل ومن الأحاديث التي وقع السؤال عنها في أبواب المعاملات ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تشقح فسؤل النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى تشقح قال تحمار وتصفر ويؤكل منها الناس في المدينة كانوا أهل تمر وأهل ثمار فكانوا يتبايعون بينهم وأحيانا قد يستعجل بعض المزارعين بيع ثمرته قبل أن تذهب عنها العها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما في حديث أنس الآخر ولكن هنا قال حتى تشقح فاستفسر الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الجملة وما مراده بها فبين لهم تحمار وتصفار ويؤكلوا منها وهذا إنما هو على سبيل المثال وذلك في الثمار التي طيبها أو صلاحها يبدو بالحمرة أو صلاحها يبدو بالصفرة فإذا كان مثلا عندنا ثمار صلاحها يبدو بالخضرة أو بغير ذلك من الألوان فالعمدة على ذلك ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصفا آخر يربط به وهو قوله ويؤكل منها ويأكلوا منها لأن هذه هي غاية الزرع والثمر الذي يعني يحرص أو الذي يقدم عليه المزارع أو حتى المشتري عند صفقة البيع أيضا من فوائد هذا الحديث الحقيقة أن هذا التحمار والتصفار الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكتفى فيه ببداية ماذا؟ ظهور صلاح البستان بعمومه ولا ينزم أن يكون هذا الصلاح باديا على كل تمرة مثلا من بستان النخلي أو على كل عنبة من بستان العنب ونحو ذلك من الزروع فإذا بدأ الصلاح في عموم البستان وذهبت عنه العاهة وأصبح عادة مثله إذا بد الصلاح فيه جرى الصلاح على بقية البستان فإنه يكتفى بذلك للدلالة عليه ولحصول المقصود الشرعي من أو تجاوز المحذور الشرعي الذي نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن السؤالات أيضا التي وقعت في أبواب المعاملات تلكم القصة التي أخبرت بها عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فإنها كاتبت بريرة رضي الله عنها على تسعي أواقن وبريرة هي كأمة من الإماء الصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبدة تباع وتشترى فأرادت أن تعتق نفسها بالكتابة بمعنى أن تعطيها أموالا أو يعطيها سيدها مالا بحيث تشتري نفسها وتنجم هذا المبلغ أو تقسمه وتقطعه على أقصاط فإذا أتمت هذه الأقصاط صارت حرة لوجه الله تبارك وتعالى، فقالت عائشة رضي الله عنها لبريرة لما عجزت عن أداء كتابتها، ارجعي إلى أهلكي، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك لأن كانوا كاتبوها على تسعة واقن، فمستطاعت بريرة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة إن أراد أهلكي أن أقضي عنك كتابتك، لكن بشرط أن يكون الولاء لي، الولاء لي، لأن الأصل أن الولاء لمن اعتق، فقال أهل أو أسياد بريرة لا. إنما الولاء لنا فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء, وإنما الولاء لمن أعتق في هذا الحديث من العلم والفقه أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبا عارضة كان يخطب خطبا عارضة بحسب ما يستجد من أحوال الناس خصوصا إذا كان هذا الأمر ذا شأن فمرة مثلا حينما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه بصدقات الناس وقال هذا لكم أي هذا لبيت المال وهذا أهدي لي غضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال ما بال أقوام ما بال أقوام نبعثهم على الأمر من عندنا فإذا جاءوا قالوا هذا لكم هذا أهدي لي ومن الخطب العارضة هذه الخطبة فإنه لما وقعت هذه القصة قصة بريرة وكتابتها إلى آخره قام خطيبا والعلماء يقولون إن خطب النبي عليه الصلاة والسلام نوعان خطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين وخطب عارضة أي إذا وجد شيء يحتاج إلى بيان كما وقع في صلاة الكسوف كما وقع في قصة بلوتبية وكما وقع في هذه القصة وهكذا شأن العالم ينبغي له إذا جد شيء أن يبين للناس الحال ولو لم يكن على شكل خطبة وفوق المنبر ونحو ذلك فبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذه القصة أو استثمرها وبين جملة من الأحكام صارت قواعد في كتاب البيوع ومنها كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بيأتي شرط وعلى هذا أخذ العلماء من هذا أن كل شرط يخالف الشرع فإنه باطل وكل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل والذي يهمنا هنا ما أخذ العلماء في القضية الأولى أن كل شرط يخالف الشرع فهو باطل ولو كان مئة شرط ولو اتفق عليه المتبايعان مدام أنه يخالف الشريعة الإسلامية ثم قال عليه الصلاة والسلام ودين الله أو قال شرط الله أحق وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الأحق بأن تتم شروطه وقرر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة في باب العتق وهي أن الولاء لمن اعتق وليس الولاء لمجرد السيادة بل هذا هو الحكم الذي قررته الشرع هذه الإخوة والأخوات جملة من الأسئلة المتعلقة بأبواب المعاملات ولا زال ثمة بقية من الأسئلة نستكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله